أبكثني صرخات الأيام وأني تنام حول قيد وأسير يا أمسي يا نفاح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري.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 أبصرتي صرخات الأيام وأمين تنام حول قيد وأسير من قلبي يا حبيبات قلبي إذبت أدعو لربي أن يواسي ويجي من روحي يا رفيقات روحي جد كي لا تنوحي أنت من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 بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مكتبة وتسجيلات الأمة بالشارقة بجمعية الشارقة التعاونية فرح حلوان والسلام عليكم ورحمة الله